مش يا جنبي مركزه خايفه عليا محسساني انها مسئوله عني مخلوقه بنتي حنينه جدا عليا عايزاني دايما جنبها ما هي من بنتي حبيبتي ما تخافيش ربك معايا عمري باذن الله ما هنساك في دعايا دنتي امانه لربنا وموجودة عندي وصاني سيدنا محمد إني أرحم فيك ضعفك وإني أحسن من صفاتك ربي كرمني بوجودك بفرح قوي لحظة سجودك وإنتي بتحولي في صلاتك مخلوقه بنتي حنينا جدا عليا عيزاني دايما جنبها مهي نور عينا لحظه رجوع البيت بتبقى مش عادية قبل ما بدخل تجري وتكوني قصادي رغم اني حسك نقطة الضعاف اللي فيها بتحسسيني ان انا مش اب عادي ولو الولد هو السند والعزوه والذكرى البيان فانت الحنان مصمم امان من نار سكتي للجنه مخلوقه بنتي حنينه جدا عليا عيزاني دايما جنبها مهي نور عيني